الدرس الثاني الألعاب واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تعب لعبت صالة الرياضة ركض. خاتم دراجة علم عضو Dabula.